دعت أمي وجهت دعوتها بيل تسعين وجيت انت اللي ما اشوف بجمال اثنين وتتغير فصيلة الدم يمكن وانت تبقى سنين A jelenkor ideként ha jé, meny a fárkány hangja, és te fontágrsi, وطن ما بيغرامك هل وطن محتل؟ وكم لك واني من دونك ولا ولاكمل؟ وريد أكثر، وريد بحبك اخذ بالعشق لواني بلاك بلاك بلاك جيبال مهمة المستحيلة غيابك ما لحالة متل يغرق واخر شهقة سويا مضال يلاي يلاي يلاي لكن تروح الحبيبك وضاي وضاي وضاي أشمر لكن تروح الحبيبك اشتركوا وتابعوا جديدي في قناه HFM على اليوتيوب اخوكم الفنان تيسير سفير